بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا الله في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين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 فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد لجينا بني إسرائيل من العذاب المؤين من فرعون إنه كان عاليا من المزرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء هؤلاء إلى يطولون إن هي إن إلا موتتنا موتة الأولى وما نحن بمن شرير فأتوا بأبلنا إن كنتم صادقين أهُم خير أهُم أهُم خير أهُم قوم تبع والذين من قبلهم أهلَكناهم إنهم كانوا مجرمين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 فارتقب إنهم مرتقبون